قلناه بطومها جميعا فإما يأتينكم مني هدى قلناه بطومها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فإما يَننكم من دي هدا فمن تبع هدا فلا خوف عليهم ائن لا يئسنكم من دي هدا فمن تبع هدا فلا خوف عليه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولا فَتَوَلَّوْا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَلَا يَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ التي أنعمت عليكم وأوفوا يا بني إسرائي لكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا وأوفوا بعهدي وفي بعهدكم وانيا يرهبون وانفوا بعهدي وفي بعهدكم وانيا يرهبون وامنوا بما انزلت مصدق لما معكم ولا تكونوا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلُ فَصِدِّقُوا لِإِيمَانِكُمْ وَلَا تَكُونُوا, تكونوا أُولِي كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَسْيُرُوا وَلَا تَكُونُوا أَوْلَى كَافِرٍ بِهِ وَلَا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وايا فتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وايا تتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا وأنتم الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتبكموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الذكاة واركعوا مع الراكعين ولا توآتوا الزكاة واركعوا مع الصافعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أتأمرون الناس بالبر وَتَ سَونَأَنفُ سَكُم وَبَ تُم تَكلونَ بكِتَاب هَفَلَا تَعكِلون هفَل تَعَكِلون وَتَّعينوا بِصَّظرِ وَ الصَّلَ وَتَّعين وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم إِلَيْهِ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَلَمْ يَنظُرُوا أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضل قُلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اسْكُرُونِ عَنَّتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي صَدَّقْتُ عَدَمَ الْعَادِمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي إن شيئا ولا يقبل منها شفاعة واستقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا خَذُ مِنْهَا عَدَدٌ وَلَا هُمْ مَنْصَرُونَ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْ